ه ُ و ا ل ْ أ َ و َ ل ُ و َ ا ل آ خ ر ُ و ا ل ظ ا ه ِ ر ُ و َ ا ل ب َ ا ط ِ ن و َ ه ُ و ب ك ُ ل ِّ شَيْءٍ ع َ ل ي م ه و َ ا ل ّ ذ ي خَلَقَ ا ل س م ا و ا ت ِ و َ ا ل أ َ ر ض َ فِي سِتَّةِ أ ي ا م ٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى ا ل ْ ع ر ش ِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ ف ي ا ل ْ أ َ ر ْ ض ي ع ل َ م ُ مَا يَلجُ فِي ا ل أ ر ض وَمَا ي َ خ ْ ر ُ ج مِنْهَا وَمَا ي ن ز ِ ل ُ مِنَ ا ل س َّ م ا ء ِ وَمَا ي َ ع ر ج ُ فِيهَا و َ ه ُ و م ع ك ُ م ْ أ َ ي ن مَا ك ُ ن ت ُ م و ا ل ل َّ ه بِمَا ت َ ع ْ م َ ل و ن ب َ ص ي ر ل َ ه م ُ ل ك ُ ا ل س م ا و ا ت ِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى ا ل ل َّ ه ت ُ ر ج ع ُ ا ل أ ُ م و ر ُ يُولِجُ ا ل ل ي ل َ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ ا ل ن َّ ه ا ر َ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ ع َ ل ي م ٌ ب ِ ذ ا ت ِ ا ل ص ّ د ُ و ر آمِنُوا ب ا ل ل ه ِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم م ُ س ْ ت َ خ ْ ل َ ف ي ن َ ف ِ ي ه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 ه و ا ل َّ ذ ي ي ُ ن َ ز ِ ل ُ ع َ ل ى ع ب د ِ ه ِ آيَاتٍ ب َ ي ن َ ا ت ٍ ل ي ُ خ ْ ر ِ ج َ ك ُ م مِنَ ا ل ظ ّ ل ُ م َ ا ت ِ إِلَى ا ل ن ُ و ر و َ إ ِ ن اللَّهَ بِكُمْ ل ر َ ء ُ و ف ٌ ر َ ح ي م وَمَا لَكُمْ أَلَّا ت ُ ن ف ِ ق ُ و ا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ م ي ر َ ا ث ُ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض لا ي َ س ْ ت َ و ي مِنكُم م ن أَنفَقَ من قَبْلَ ا ل ف َ ت ْ ح ِ و َ ق ا ت َ ل أُولَئِكَ أ َ ع ظ َ م ُ د ر َ ج َ ة ً م ِ ن َ ا ل َّ ذ ي ن َ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا و َ ك ُ ل ّ ا وَعَدَ اللَّهُ ا ل ح ُ س ْ ن َ ى و ا ل ل َّ ه ُ بِمَا ت َ ع ْ م َ ل و ن َ خ َ ب ي ر مَا ذََّذ يُقَرِض اللهَّه قَرضًا حَسَنَ فَيُضائِفُهُ لَ وَلَهُ أَجرٌ كَرم يَومَ تَرَ الْ المُؤْمِنينَ وَالْمُؤمِناتِ يَسْعانُورُهُم بَيْنَ أيديهِم و َ ب ِ أ َ ي م ا ن َ ا ن ه م ب ش ر َ ك م ا ل ي و م ج ََّ ب ُ ش ْ ر َ ك ُ م ُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا ن ُ ظ ُ ر ُ و ن َ ا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ ف َ ل ْ ت َ م ِ س ُ و ا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ ح َ ت َ ى جَاءَ أ َ م ر ُ اللَّهِ و َ غ ََّ ك ُ م ْ ب ِ ل ل َّ ه ِ ا ل غ ُ ر ُ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 وَلَا ي َ ك ُ و ن و ا ك َ ا ل َّ ذ ي ن َ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ ق َ ب ْ ل فَطَالَ ع َ ل َ ي ه ِ م ُ الْأَمَدُ ف َ ق َ س َ ت ق ُ ل و ب ُ ه ُ م و َ ك َ ث ي ر ٌ م ِ ن ْ ه ُ م ف َ ا س ِ ق ُ و ن ي َ ع ل َ م ُ و ا أ َ ن ا ل ل َّ ه ي ُ ح ي ِ ي ا ل ْ أ َ ر ض َ بَعْدَ مَوْتِهَا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 و ا ل َّ ذ ي ن َ آ م َ ن و ا بِاللَّهِ و َ ر س ُ ل ِ ه ِ أُولَٰئِكَ ه ُ م ا ل ص ّ د ي ق ُ و ن َ و َ ا ل ش ُّ ه َ د َ ا ء عِندَ رَبِّهِمْ ل َ ه ُ م أ َ ج ر ُ ه ُ م و َ ن ُ و ر ُ ه ُ م و ا ل َّ ذ ي ن َ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا ب ِ آ ي ا ت ِ ن َ ا أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ أَصْحَابُ ا ل ج َ ح ِ ي م ي َ ع ْ ل م و ا أ َ ن م َ ا ا ل ح ي ا ة ُ ا ل د ُّ ن ْ ي ا ل ع ب ٌ و َ ل َ ه ْ و و َ ز ي ن َ ة ٌ وَتَفَاخُرٌ ب َ ي ْ ن َ ك ُ م و َ ت َ ك ا ف ُ ر ٌ فِي ا ل أ م ْ و َ ا ل ِ و َ ا ل ْ أ َ و ْ ل ا د ِ كَمَثَلِ غ َ ي ث كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ م ِ ن َ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ سَابِقُوا إ ل َ ى م َ غ ْ ف ِ ر ة مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ك َ ع َ ر ض ا ل س َّ م ا ء ِ و ا ل أ َ ر ض ِ أ ُ ع ِ د ت ل ل َّ ذ ي ن َ آ م َ ن و ا ب ا ل ل َّ ه ِ و َ ر ُ س ُ ل ِ ه ذَلِكَ ف َ ض ل ُ ا ل ل َّ ه ي ُ ؤ ْ ت ي ه ِ م َ ن ي ش َ ا ء وَاللَّهُ ذُو ا ل ف َ ض ل ِ ا ل ع َ ظ ِ ي م مَا أَصَابَ مِن م ُ ص ي ب َ ة ٍ فِي, ولا في ا, في أ ل ْ أ َ ر ض ِ و َ ل ا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أ ن َّ ب َ ر َ أ ه َ ا إ ِ ن ذَلِكَ ع ل ى ا ل ل َّ ه ي َ س ي ر ل ِ ك َ ي لَا ت َ أ س َ و ْ ع ل ى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله الغني الحميد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 إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته من ا ل نبوءة والكتاب و َ ج َ ع َ ل ن ا فِي ذ ُ ر ِّ ي َ ت ِ ه ِ م ْ ا ل ن ُ ب ُ و َ ة و أ َ ت َ ي َ ا ل ك ِ ت َ ا ب َ فَمِنْهُمْ م ُ ه ت َ د ٍ وَكَثِيرٌ م ِ ن ْ ه ُ م ف َ ا س ِ ق ُ و ن ث م َّ ق َ ف َّ ي ن َ ا ع ل ى آ ث َ ا ر ِ ه ِ م بِرُسُلِنَا و َ ق َ ف َّ ي ن َ ا ب ع ي س َ ا ب ن ِ مَرْيَمَ و َ آ ت َ ي ْ ن ا ه ُ ا ل ْ إ ِ ن ج ي ل و َ آ ت َ ي ن ا ه ُ ا ل إ ن ج ي ل َ و َ ج َ ع َ ل ن َ ا فِي قُلُوبِ ا ل َّ ذ ي ن َ ا ت َّ ب َ ع ُ و ه رَأْفَةً و َ ر ح ْ م ة و َ ر َ ه ب ا ن ِ ي َّ ة ا ب ت َ د َ ع و ه َ ا مَا ك ت َ ب ْ ن ا ه َ ا ع َ ل َ ي ه ِ م إِلَّا ا ب ْ ت ِ غ َ ا ء ر ِ ض و ا ن ِ ا ل ل َ ه ِ ف م َ ا ر َ ع و ْ ه َ ا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 ي ُ ؤ ْ ت ِ ك ُ م ك ف ل ي ن ِ مِنْ ر َ ح ْ م َ ت ِ ه و َ ي ج ع ل ْ ل ك م نُورًا ت َ م ْ ش و ن َ ب ِ ه و َ ي َ غ ف ِ ر ل َ ك م و ا ل ل َّ ه ُ غ َ ف و ر ٌ ر َّ ح ِ ي م لِأَلَّا ي َ ع ل َ م َ أ َ ه ل ُ ا ل ك ِ ت َ ا ب ِ أ َ ل ا ي َ ق ْ د ِ ر و ن ع ل ى ش َ ي ْ ء م ن فَضْلُ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ ا ل ل َ ه ِ ي ُ ؤ ت ه ِ م َ ي َ ش َ و ا ل ل َ ه ُ ذ ُ ا ل ف َ ض ل ِ ا ل, ل ع ظ